صلاح بخير أنا, أنا جيت أنا جيت أنا جيت أنا جيت أنا جيت أنا جيت طورت البيت برا شدت و جيت وبقيت من ضمن العيله عندي اللي داعي ووضع وضع عريضة طويله طويلة صالت وصالتي اتخالت وخالتي ومعلق صورتي على الحين أنا جيت en ik ga het niet, en ik ga het niet, en het niet, en ik ga het niet, en ik ga het niet, en ik ga het niet, en en أروان مجد بالاستضافة الفنان الكبير مصطفى. محمد يحيى كلمات أيمن توزيع يحيى يوسف المخرج شيرين إبراهير. صلاح الخير صلاح الخير تأليف حسين إبراهير. صلاح الخير ياسمين ياسمين يا, سمين يا سمين دنيا صلاح مش عارف يا ماما بس هي اسمها كده انت فاهم حاجه يا يا ستي خليكي في حالك وحضر لنا الفطار خلينا ننزل يا طنطا حضر بقى الفطار خلينا ننزل انا نفسي اعرف مين ندى واهلها قاعدوا عندنا هنا انا سيد جاركو وصاحب صلاح القديم كنا مع بعض في دكة واحدة وعند حضرتك في المدرسة واحنا حلوين كده تاني يا سيد هتقول الدباجة دي تاني ما انت اللي بتسأل يا حضره الناظر خلاص بقى خلاص وانت صلاح يعني ما كنتش قادر تتحرك بسرعه قبل ما تقفل الخط ما تقلقش هتتصل تاني هي اللي محتاجه الشنطه آه. اموت ما اعرف العيال دي بتتكلم في ايه هاتي الجبنه الرومي يا اعتماد حاضر والجبنه البيضه بالمره معاك يا طنط حاضر ممكن اعرف يا صلاح الزفت ده ايه اللي جابوا عندنا هنا الصبح اصلا انا احتمال يكون عندي مشوار مشوار مشوار ايه يا حبيبي مش عارف يا ماما بس اكيد في مشوار النهارده اسمع يا اعتماد انا داخل الحمام اقرا الجرايد وعايز اخرج ملقيش ابنك في الشقه جبتوا الضغط منكم لله إيش مهندسة أنا يا فاطمه أيوة فاطمة. سليمان واسطة. أوكيه ده دعني له حاجة أشربه عبادنا نعمل تليفون كده. هذا الحين. رد بقى انت كمان وخلصني. ألو؟ الصباح الخير. أيوة أنا صباح الخير. أنا قصدي صباح الخير. آه, آه آسف ما صباح النوم؟ أنت بتاع الشنطة؟ أيوة أنا بتاع الشنطة. أنا بتاع صاحبة الشنطة. هه تبديني مارون؟ تعرف دي أمانة ولازم أسليها لصاحبها. الشنطة عنها مارون. أيه, لونه ايه؟ مارو. لونها إيه؟ مارون. مارو؟ أيوة لونها بقى؟ لونها لونها طب معايا؟ أنا اتأكد معلش دي الوان غريب علي يا ماما يا ماما عايز ايه صلاح الشارع نار معلش والنبي خليكي معايا ثانيه واحد بصي من عندك كده دي الشرطه دي لونها ايه يا بني سلمتي الشوف لونها بوني بوني صح بوني مارو مارو ايه اه, اه اه انا اسف جدا معلش يا فندم الشنطة طلع لونها بوني ماما اكدتلي على كده النمر غلط اي واحدة سانية واحدة ما هو هو البوني بس بالفرنساوي يعني انا اسف جدا طيب حضرتك بتصل بالسفر الفرنساوي يعني يعني كلمة عربي مصري مارو بيبقى بوني بوني ايوا بوني. بوني. بوني بوني بوني والله قولي وراه عشر مرات ب <تصفيق> كملي بعد البني فيه ايه مفيش بني بني. اعصد الديني عمرها تانية اه اه الشنطة فيها تصميم هندسي مكتوب عليه المهندسة ياسمين حزم الحريري صح صح كده انت كسبتي فعلا هي مكتوب عليها المهندسة ياسمين هي موجودة عندك سمعت يا قصنا ليه عتاب كبير قوي قوي مع الحي ليه عتاب ليه ليه ايه الرسم العفش اللي هي رسمه ده على فكرة بقى أنا يا ياسمين لو سمحت تكلم كويس شويه ايه الرسمه التحفه اللي هي رسمه ده هو هو الحقي بس محتاج شوية تعديلات كتير قوي هو انت مهندس معماري؟ اكيد هو مش باين عليك ولا ايه انا جيت يا باشمهندسه ما انا عرفت يا ياسمين ثانيه واحده هخلص التلفون بسرعة ثانيه واحده اوكي بقول لك يعني انا مضطرة اقفل معاك علشان لازم اروح اجيب امي من المطار اصلها كانت مسافره دبي اصرت يعني ان انا لازم اجيبها من المطار عندها حق طبعا عندها حق ده انا ماما السنه اللي فاتت لما سافرت جمصه قعدت اسبوع اسبوع بس مش شهر ونص اصبرت انا لازم أروح اجيب من موقف الميكروبات اتاخرنا يا استاذ طيب يا سليمان لا سليمان اللي عندك ده ابتدى يوطرني على فكرة مين سليمان ده ده السواق بتاع ابويا المهم أنا انا يعني مش هيدا اعطل حضرتك اكتر من كده ممكن نتقابل امتى أي وقت أنا فاضي أنا صايع أنا ضايق ايه اللي بقوله ده أنا أصل عندي كتير لازم أسلمها طيب ينفع تاني بعد ما من المطار وقت مش هينفع كده مهندسة. قلت حاضر يا سليمان أقول لي لحضرتك ممكن تديني سليمان ده سليمان بتاعنا سليمان بتاعنا سليمان بتاعك وسليمان بتاعنا كلنا خد يا سليمان التليفون مم. ألو في يا سليمان إيه الغايه اللي انت دي أصلي سعادتك المهندس حازم اكد عليا اخلص المره دي بسرعة وارجع له عشان عندهم حضرة في الجامعه أيوة بس مش معنى كده اني اتقطع التعريف كام كده شويه كوكو كوكو كوكو انا اسف ايه بتاع ايه مش عارف أنا آسف يا أستاذ آسف جدا كمان أنا أنا ممكن ممكن عشان عايزين نمشي مين ده يا باشا مهندس وانت مالك اتفرج مدمر السكه يا مش هسمعك سباعتك يا سلمان دوام <تصفيق> مين ايه يا عمنا ساكت ليه ونزل عليك سهم الله صوتها صوتها حلوة او يا سيد حلو ازاي يعني قريب كده من صوت البيت فاتن كحة ولا البيت ساميه بيربش ايه القرف ده بقولك صوتها حلو صوتها صوتها عامل زي سفونية سفونية كده ادم زي ايه؟ سفونية سفونية اللي بتتعزف في الاوبرا طب نسبة السفونية دي أنا كنت عايز كده في موضوعه لا لا لا لا أنا مصدع ومش فاضي مش فاضي مش عايز أتكلم معاك بقى خالص ماليش مزاج هز كده أفضل محتفظ بصوتها في بس ده موضوع مهم قوي طيب ممكن تكتبولي ورقة ورقة يا صلاح يا صلاح ده أنا بقلي سنين ما مسكتش في إيدي. خلاص خلاص يا عم خلاص هسمعك. بس باختصار علشان مستني تليفون حسين حسين القهوة هو عادل الاعتماد انا هخلص تمشي وادي على طول بقولك يا صلاح إيه؟ هو ليه ابوك وامك بيزعقوا مع ان الشقه يعني صغيره قوي انت كمان هتعيب في ابويا وامي احترم نفسك ده زي ابوك وامك يا ماما يا ماما في ايه يا صلاح هتسيب ابن عايز يلحق اعمل لكوا الغدا ايه اللي ما بتسمعش دي والنبي يا طن يا طن يا انا ما بحبش الفراخ المسلوقه ويا ريت في مش حضور بس ده لو dat dat die idiotie man كان زماني لفتك يا خويا انت اللي محبكها قوي صلاح ما تيجي نخش الاوضه بتاعتك لحسن انا صوتي اتنبح عايز اتكلم معاك كده في موضوع اه استنى بابا جه شايف يا بابا سيد بيغلط فينا يا بابا بيغلط وبيقول ان بيتكم ده بيجيب صداع ومش عاجبه دهان الحيطه وبيقول ان السفره كراسيها ملخبطه ومكسره ده غير ان الانتري بلدي و... يعني وتفع على الأرض, الارض يا بابا ايه عندنا هنا تفك السبب اللي صرصير الشارع والله ما عصل يا عمي والله ما عصل اغرس يلا شو الصرق يا عزيفت انت يلا يلا عشان تنصني منطقة التعليمية لا يا حسين لا يا حسين انا عايزا يواصل للشور من الاول لا ما عليش يا جماعة سامحوني لا انت ولا هو انا عندي مشوار مهم ممكن يجي في اي لحظة ايه يا جماعة بتزعلم نفسكو ليه ما بتزعلمش نفسكو خالص ادي الرخصة ودي مفتاح التاكسي وانا هاخد جرنان عمي واخش الحمام بقى رايح شوية لا شو شوية. <تصفيق> أنت فين يا بنت مختفيلة وقفل الموبايل من المبارع أنا في اسكندرية مش نوع عصوص البحر. ماشي يا فريدة وكمان بترويشي من ورايا أرويش يا بنتي أنا هنا عشان عندي ميزنك في مصنع أزوية <تصفيق> <تصفيق> شفتي اللي حصل إيه؟ واحد لقى الشنطة واتصل بيا مجد بخبر بمليون جنيه مش مليون دول اتنين مليون اسمعي بقى التيل جاي ورا مين التيل جاي ورا يا بنتي الخبر الجامد قوي اتلع مهندس معي لا بتهزعي زي ما بقول لك كده انتي مامتك اكيد تعزك دعوه وهي في دبي على فكرة بقى ماما جت من السفر وانا رايحه اجيبها من المطار دلوقتي ايه ده ايه ده اشمعنى كل الاكشن ده بيحصل لما انا سافرت ما انتوا حياتكم ممل اصلا بقول لك ايه اللي سافرتي من غير ما تقولي لحد هتيجي امتى بقى بالليل ان شاء الله طب حاولي ما بقى علشان نروح نجيب الشنطة مع بعض انت ما تاخديش فين الشنطه لا لا ما انا هخلص الاول مشوار ماما وبعدين هكلمك تاني خلاص بصي اتفقي معاها على بكره عشان نبقى موجودين انا بقول نلعب اوكي خلاص اوكي يلا باي باي هي الهانم في المطار الجديد ولا القديم مش عارفة يا سليمان طب اعمل ايه دلوقتي سو انت ساكت يا سليمان اه كده فهم الحمد لله على السلامه يا شاهين يا اخيرا افتكرت يا باشمهندس اشتغلت شهر اللي بني فيهم مرتين بس شارح يا بنتي كان عندي شغل كتير ما من يومها مستني وانت عندك شغل كتير انا مهم اعمل لي شغل كله تمام عملت ثابتين عارف يا حازم الموديلات بتاعتي جودتهم قوي طلع. طب خريها مش مهندسه انا مش بس مهندس انا فنان والله يا عاد الجواز بتاعنا مكتوب في شيلانه سهيناز عبد الباقي الحاصله على بكالوريوس هندسه جامعه عين شمس ولا انت ضحكتوا عليا ولا ايه يسلام الكلام ده كان زمان انا خلاص طلعت الهندسة دي التلاته اللهم ربنا يوفقك يا بنت بقى عشان اوريش الشغل اوكي شوفك انا هسيب اشوفك انت انا عايزك النهارده على العشاء بس يا لوحدك عشان يبقى رومانتك دينر. يلا باي باي يسلام. ربورتك دينا بقى انت كبيرك يا حازم عشوة <تصفيق> طيب ماشي مامي يا مامي يا سنين انت سمعني يا صلاح ايوه سمعك اه ودني معك اه ارغي ارغي براحتك صدق هو انت ليه مش مبتبه بالموضوع بتاعي هو انت يا ابني لسه قلت حاجة يا سيد جايبني من الصبح عمال تقول لي عايزك في موضوع عايزك في موضوع ما تأنت يا ابني وتخلص. Slaap het weer. Bedrijf.